واللَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُ مُعْرِضُونَ قُلْ أَرَأَيْتُم مَا تَدْعُون مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِ مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَم لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِتُونِ بِكِتَابٍ مِن قَبْلِ هَذَا ثَارَةٌ مِنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دعاء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 قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما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 الصديق الذي كانوا وعدون، والذي قال لوالديه أُثلك ما أتعذاني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان لله وإلك آمن إن وعد الله حَق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 سيرين ولكل درجهه مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم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 وَالذُّرْأَ خَوَاهَادٍ إِذَا ذَرَقَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْنُذُرُ مِعَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن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 تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزل قوم المجرمين ولقد مكناهم في مَا مكناكم فيه وجعل ما لهم سمعوا ولا فَمَا ولا أفئده فما أغنى عنهم سمعهم ولا بصورهم ولا أفئدتهم من شيء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 فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِذْ قُتِلُوا وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ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 وَمَن لا يُجِب دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ في فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أولئك فِي ضَلَالٍ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 قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزل من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة